corrente يُمِتِّي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرْفٍ نَقِيمُ وَكَانَ بَمَنْ جَاءَ إِلَّا الْقِفْلَةُ لَنِكُنْ تَعَالَى غَائِلًا إِنَّ لَمَنْ مَنَّ مِنْهُ مِنْ مَنْ A man ذ تط م ك في الم ولي كانلة ت غ فلي و كان ش ف الم وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم in atel God bless you.